بسم الله الرحمن الرحيم ماسين تلك ايات الكتاب المبين لعل كباغع نفسك الا يكونوا مؤمنين ان شان ننزل عليهم من السماء ايهه ايه, آية فان ضلت اعناقهم لها خاضعين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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اتَّقِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يَكْذِبُونَ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ رِسَالِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَخَافُوا أَن يَقْتُلُونِ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 وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَثَرَتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ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 117. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين 118. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم 119. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون 110. قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائي حاشرين 111. يأتوك بكل سحار عليم 112. يأتوك بكل سحار عليم 124-فجمع السحرة لميقات يوم معلوم 125-وقيل للناس هل أنتم مجتمعون 126-لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين 127-فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قَالَا نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا, وقالوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ 114. فألقي السحرة ساجدين 115. قالوا آمنا برب العالمين 116. رب موسى وهارون 117. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحرة إِنَّ جَوْلَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَنْ تَعْلَمُونَ لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا لَا ضَيْرَ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا 124- أن كنا أولى المؤمنين 125- وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون 126- فأرسل فرعون في المدائن حاشرين 127- إن هؤلاء لشرذمة قليلون 128- وإنهم لنا لغائضون 124. وإنا لجميع حاذرون 125. فأخرجناهم من جنات وعيون 126. وكنوس ومقام كريم 127. كذلك وأورثناها بني إسرائيل 128. فأتبعوهم مشرقين 129. فلما تراء الجمعان قال اصحاب موسى قال يا اصحاب موسى اننا لمدركون قال كلا ان معي ربي سيهدين فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كن فرقين كالطود العظيم وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ عَبْدَكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ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 قال افرايتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحيي والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربي هذه لي حكما والفقر بالصالحين واجعل لي لسانا صليقا في الاخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم وَغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ عَمَالٌ وَلَا نَبَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ 114- وبرزت الجحيم للغاوين 115- وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون 116- فكبكبوا فيها هم والغاوون 117- وجنود إبليس أجمعون 118- قالوا وهم فيها يختصرون 124-إن كنا لفي ضلال مبين 125-إذ نسويكم برب العالمين 126-وما أضلنا إلا المجرمون 127-فما لنا من شافعين 128-فلا صديق حميم 129-فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين 120-إن كنا لفي ضلال مبين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 وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَأَتَّبِعُكَ الْأَرْذَلُونَ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنْ حِسَابَهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ وَمَا أَنَا بِقَالِدِ الْمُؤْمِنِينَ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 وَتَقَوَّلُ الَّذِي أَمْدَدْكُم بِمَا تَعْلَمُونَ أَمْدَدْكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ إن هذا إلا خرق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب ثمود المرسلين اذ قَالَ لَهُمْ اخُوهُمْ صَالِحٌ الا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتُتْرَكُونَ فِيمَا هُنَا هُنَالِكَ آمِنِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ ۚ طَلْعُهَا هَضْمٌ ۖ وَتَنحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارْهَمُوا ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ۖ قَالُوا إِنَّمَا 129-ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين 120-قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم 121-ولا تمسوها بسوء فيأخذكم, فيأخذكم عذاب يوم عظيم 122-ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم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 124-قالوا لئن لم تنتهي يا لوق لتكونن من المخرجين 125-قال إني لعملكم من القالين 126-رب نجني وأهلي مما يعملون 127-فنجيناه وأهله أجمعين 128-إلا عجوزا في الغابرين 129-ثم دمرنا الآخرين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 121-إني لكم رسول أمين 122-فاتقوا الله وأطيعون 123-وما أسألكم عليه من أجر 124-إن أجري إلا على رب العالمين 125-أوفوا الكيل ولا تكونوا من المفسدين 126-وزنوا بالقصطاس المستقيم 127-ولا تبخسوا الناس أشياءهم 128-ولا تعثوا في الأرض مفسدين 128-ولا تبخسوا الناس أشياءهم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 قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَفْعَلُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُم عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي صُحُفِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يُعَلِّمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ 114. ولو نزلناه على بعض الأعجمين 115. فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين 116. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين 117. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم 118. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون 119. فيقولوا هل نحن منصرون أَفَلِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جِئْنَاهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وما تنزلت به الشياطين وما ينبغى لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله الهن اخر فتكون من المعذبين وانذر عشيرتك الاقربين واخفض جناحك لمن يتبعك من المؤمنين فان عصوك فقل ان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 وَاذْكُرِ اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصِرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمْتُمْ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ